إنكار على الذين يقولون ما لا يفعلون وفي الآية الثانية بيان شدة غضب الله ومقته على من يكون كذلك ولكن لم يبين هنا القول المغاير للفعل المنهي عنه والمعاتبون عليه والمستوجب لشدة الغضب إلا أن مجيء الآية الثالثة بعدهما يشعر بموضوع القول والفعل وهو الجهاد في سبيل الله وقد اتفقت كلمة علماء التفسير على أن سبب النزول مع تعدده عندهم أنه حول الجهاد في سبيل الله من رغبة في الإذن لهم في الجهاد ومعرفة أحب الأعمال إلى الله ونحو ذلك وقد بين القرآن في عدة مواضع أن موضوع الآيتين الأولى والثانية فيما يتعلق بالجهاد وتمنيهم إياه من ذلك قول الله تعالى عنهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 تمنوا نزول سورة يؤذن فيها بالقتال فلما نزلت صار مرض القلوب كالمغشي عليه من الموت وفي الآية الثانية قيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال فتمنوا الإذن لهم فيه فلما كتب عليهم رجعوا وتمنوا لو أخروا إلى أجل قريب وفي الثالثة أعطوا العهود على الثبات وعدم التولي وكان عهد الله مسؤولا فلما كان في أحد وقع ما وقع وكذلك في حنين ويشهد لهذا أيضا قول الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ففي هذا السياق بيان لعتابهم على نقض العهد وهو معنى لما تقولون ما لا تفعلون سواء بسواء ويقابل هذا أن الله تعالى امتدح طائفة أخرى منهم حين أوفوا بالعهد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه في قوله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه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 وذلك في غزوة الأحزاب فتبين بهذا أن الفعل المغاير للقول هنا هو عدم الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم من قبل فاستوجبوا العتاب عليه كما تبين أن الذين وفوا بالعهد استوجبوا الثناء على الوفاء وقد استدل بالآية من عموم لفظها على الإنكار على كل من خالف قوله فعله سواء في عهد أو وعد أو أمر أو نهي ففي الأمر والنهي كقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وكقوله عن نبي الله شعيب لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وكقوله في العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا قال صاحب التتمة اثابه الله ومن هذا الوجه فقد بحثها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عدة مواضع منها في سوره هود عند قول شعيب المذكور ومنها عند قول الله تعالى واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد في سوره مريم وبحث فيها الوفاء بالوعد والفرق بين الوعد والوعيد والوفاء بالوعد والخلف في الوعيد وعقد لها مسألة وساق آيتي الصف هناك أيها المستمعون الكرام لعل فيما مضى بلغة نتبلغ بها حتى نلقاكم في لقائنا المتجدد القريب بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته